وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير